يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب 111. ولأولا أجل مسمى لجاءهم العذاب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 إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما فأحياه به من بعد موتها الأرض من بعد موتها ليقولن الله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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرْدِ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أتَيْنَا هُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّنَا جَعَلْنَا حَرَّمَنَا أَمِنَهُ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام.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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن يَشَاءُ ويقدر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ للذين يُرِيدُونَ وَجْهَ الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَيِّ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلِهِ لَمُبَلِسِينَ فَالْضَرْءِ لَا أَثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِيلُ الْأَبْطَبَ عَدْمَ أَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِيلٌ مَوْتَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ولئِجَّتَهُ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَتُمْ إلَّا مُبَطِّلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جاهداك عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا مَا ليس لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا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 ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه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 إنا من المجرمين منتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا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 افلا يسمعون اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون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 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَلَةٌ ثَرْجٌهُ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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد اشحه على الخير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 يا لساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ودق <تصفيق> الله العظيم إجابيشتي ختمي قرآن بيروزوين بدینیم ما مستای قرآن خیر شيخ سعد غامی